أَمَن أَغْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبٌ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ قَالُوا هَيْنَمَا كُنتُمْ تَدْعُونَ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 حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أظلونا فآتهم, فآتهم عذابا ضعفا من النار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 الَّذِينَ نَفْسًا إِلَّا أَنْ لَّهُ سَعَاهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ ما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا فَهَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَلَنَّ مُؤَذِّنُون بَيْنَهُم أَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَوَاهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُم حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَاءِ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 ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونه بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قا حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوى ولعبه وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نسىهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم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 فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُفْجِي اللَّيْلَ أَنَّهَا أَرَى يَطْلُبُ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخالق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا